أستغفر الله رجوعا إلى الله أستغفر الله فرارا من غضب الله إلى رضا الله أستغفر الله فرارا من سخط الله إلى عفوه، أستغفره من التقصير في العبادة كلها أستغفر الله من عدم القيام بحق الله وخلق الله أستغفر الله من عقوق الوالدين أستغفر الله من قطيعة الرحم ومن قيل وقال ومن كثرة السؤال ومن الحسد والكذب والنميمة والغيبة والرياء والسمعة وطود اللسان ومن سائر الأخلاق الذميمة أستغفر الله من سائر الذنوب الخفية والعلمية أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله استغفارا يزيد في كل طرفة عين أستغفر الله لي وللمسلمين وللمذنبين وللخلق أجمعين أستغفر الله فهو غفار الذنوب ستار العيوب أستغفر الله حياء من الله أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك أنت المستحق لكل حمد وذكر وأنت الجدير بكل ثناء وشكر سبحانك أنت المستحق لكل حمد وذكر وأنت الجدير بكل ثناء وشكر وأنت أهل لكل إجلال وتقديس وأنت الخليق بكل طاعة وتمجيد سبحانك أنت العظيم الذي عز شأنك والرحيم الذي فاض على الوجود إحسانك والغفور الذي شمل الناس وفرانك. سبحانك أنت الله الكبير الذي تواضع كل شيء لعظمتك وذل كل كبير لعزتك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 وبآثاره مقتفين ومتعنا اللهم بصحبته في جنات النعيم سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان ذي المجد والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء علمه سبحان الله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وما خلق في السماء وفي القرص الله أكبر الله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 Allahu Akbar, Allahü akbar.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 فكذبوه فقرؤها فدم دم عليهم ربهم بذنبهم فسووا Allah'a ekber, Allah'a ekber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 خلق الذكر والأنثى إن سايكم لشتى فأما من آطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكلب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلَّهُ الله لا يصْلَح إلَّا الأشْقَى الَّذِي كَلَبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الأتقى. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَالِ أَحَدٍ عِيَانَهُ مِنْ لَعْمَةٍ إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى الله أكبر, الله أكبر الله أكبر سمع الله ربنا ولك الحمد الله أكبر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 الله أكبر يا الله لمن حمده Allah muakbar Allah! الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن الحمد ربنا ولك الحمد.